قال رحمه الله قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة سبب نزول هذه الآية ولنعلمه ثابتا وذكره ابن الجوزي عن مجاهد معضلا ولم يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا السبب الذي سيذكر، لكن هذا المشهور في كتب التفسير أن هذه الآية نزلت لبيان هذا الأمر وبين شيء آخر جادلت فيه اليهود بالباطل. قال سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للمسلمين: بيت المقدس قبلتنا، وهو أفضل من كعبة وأقدمه. وهو مهاجر الأنبياء أي هاجر إليه الأنبياء هذه علن فضلوا بها بيت المقدس وكل من أراد تفضيل شيء لا بد أن يأتي بالحجج والبراهين على تفضيله فاليهود فضلوا بيت المقدس بنحو هذه العلل وأنه أعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء وأرض المحشر وهكذا أيضا في الأرض المقدسة وغير ذلك من العلل التي ذكرها أهل العلم وإذا شعرنا بعضها رحمه الله تعالى أنه مهاجر الأنبياء وأنه في أرض المحشر وأنه في الأرض المقدسة فبمثل, فبمثل هذه العلل فضلوا بيت المقدس على البيت الحرام وهذه حجج ما هي سهلة هذه حجج يحتاج دفعها يحتاج دفعها أو يحتاج إلى دفعه نعم ولكن الله سبحانه وتعالى دفع هذا وبيّن الصواب في هذه المسألة وأنا أول بيت أوضع الناس هو الذي بمكة وإن كان لا شك البيت المقدس له من الفضيل ما تعلمون وأنه في أرض المحشر وأنه في الأرض المقدسة وأنه كذلك أيضا مهاجر الأنبياء كثير من الأنبياء هاجروا إلى تلك البلاد ولكن ليس معنى هذا أنه يحوز الأفضلية المطلقة لأن التفضيل إلى الله سبحانه وتعالى واختلف العلماء وقال المسلمون بل الكعبة أفضل فأنزل الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين أنزل الله هذه الآية التي سمعتها والكرام بصددها قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ننزل في تفسير الآية أنه أول بيت نزل فيه قال قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وليس شيء من هذه الفضائل في لبيت المقدس هذا مما علل به على تفضيل البيت الحرام على بيت المقدس فإن فيه آيات مقام إبراهيم بينات واضحات جليات في الدلالة وجنيات على تفضيل هذا البيت على غيره ففيه آيات عظيمة ومنها مقام إبراهيم وهذا فيه جواز إبدال المفرد من الجمع فيه آيات بينات مقام إبراهيم فلا بأس أن يبدل المفرد من الجمع ما فيه مانع والعكس أيضا إبدال الجمع من المفرد لكن أصل هذا إبدال المفرد من الجمع قال وليس شيء من هذه الفضاء لبيت المقدس اختلف العلماء في قوله إن أول بيت وضع للناس لنذي ببكتاه فقال بعضهم هو أول بيت ظهر على وجه الأرض عند خلق السماوات والأرض خلقه الله قبل الأرض بألفين عام وكانت زبدة زبدة بيضاء على الماء فدحيت الأرض من تحته أي أنه سابق على الأرض خلقه الله سابق على الأرض ثم دحية الأرض من تحته فالله علم. هذا قول عبد الله بن عمر ومجاهد وقتادة والسدي وقال بعضهم هو أول بيت بني في الأرض هذا ممكن إن أول بيت وضع للناس بني في الأرض وأما القول هو أو فيه نظر أنه سابق على الأرض ودحية الأرض من تحته لكن ظاهر الغرال إن أول بيت وضع للناس أي في الأرض وضع للناس جميعا سواء فيه العاكف والباد فليس خاصا هذا البيت بأناس دون أناس بل هو عام للناس كما قال الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس وقال فيه سواء فيه العاكف والباد فالناس في البيت سواء وقال بعضه هو أول بيت بني في الأرض روى عن علي بن حسين أن الله تعالى وضع تحت العرش بيتا وهو البيت المعمور وأمر الملائكة أن يطوفوا به ثم أمر الملائكة الذين هم سكان الأرض أن يبنوا في الأرض بيتا على مثاله وقدره فبنوا الله أعلم أما البيت المعمور فهو ثابت أن الملء أنه يدخله نحو نحو سبعين ألفا لا يعودون إليه هذا ثابت لكن أمر الملائكة بأنهم الذين هم سكان الأرض أن يبنوا في الأرض بيتا على مثاله الله على ثم أمر الملائكة الذين هم سكان الأرض أن يبنوا في الأرض بيتا على مثاله وقدره فبنوا واسمه براح وأمر من في الأرض أن يطوف به كما يطوفوا أهلا كما يطوه أهل السماء بالبيت المعمور كما سمعت وقال بعضهم وروي عن علي بن حسين أو غصري عن علي بن حسين أن الله وضع إلى آخر علي بن حسين تابعي الله أعلم ما أدراه مثل هذا الشيء فلعله من إسرائيليات قالوا أن الملائكة بنوه قبل خلق آدم بألفين عام كذلك روي كما ترى بصير التمريض وليس له سند هنا بنوه قبل خلق آدم بألف عام وكانوا يحجونه فلما حجه آدم قالت الملائكة بر, بر حجك يا آدم حججنا هذا البيت قبلك بألف عام عندك يا محمد أشعر بره بر حجك يا آدم م? م? طيب عبد الرحمن ما عراب بر ما تحب النحو أنتهم ولا الشيخ ضروري النحو وعند من ها عندك دريس بر ها شي لا ما هو عندك وأنت مشار مش عندك شيء وأنت يا صاحب عسد عندك شيء ما عندك من قال لك من نفسك ولا من الجيران درست من نحو إن شاء الله نعم برا في علامة رحسنت برا حجك يا آدم فهذا أمرني آدم بأن يبر حجه قال برا حجك يا آدم حججنا هذا البيت قبلك بألف عام ويروى عن ابن عباس إن أنه قال أراد به أنه أول بيت بناه آدم في الأرض وقيل هو أول بيت مبارك وضع في الأرض هدى للناس يروى ذلك عن علي بن أبي طالب ولنا ظاهر القرآن إن أول بيت نوضع للناس للذي ببكاه وأيضا مسيئة من السنة سابقية البيت على البيت المقدس وأنه سابق عليه بأربعين عاما فهذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن أنه أول بيت، وضع للناس يعبدون الله فيه. وقيل هو أول بيت مبارك وضع في الأرض هدى للناس. يروى ذلك عن علي بن عن علي بن أبي طالب قال الضحاك أول بيت وضع فيه البركة هذا قول أول بيت وضع للناس أي أول بيت وضع فيه البركة وليس عن الإطلاق معناه وإنما أول بيت وضع فيه البركة هذا فيه نظر إن أول بيت وضع للناس ما في داعي للتقدير التقدير مضاف إليه وضع فيه البركة للناس أو تقدير محذوف لصري فالله يقول أن أول بيت وضع للناس فل الظاهر وقال الضحاك أول بيت وضع فيه البركة وقيل أول بيت وضع للناس يحج إليه وأيضا كذلك فظاهر القرآن يكفي وقيل أول بيت جعل قبلة للناس وقال الحسن والكلبي هذه كلها قرآن في الأولية إن أول بيت مضيع للناس ما معنى أول بيت وضع للناس فقيل أول بيت قبل الأرض هو سابق عن الأرض ثم دحيت الأرض من تحته. غينا أول بيت بنيا في الأرض، وهذا الذي يظهر الله علما أول بيت بني في الأرض. وغينا اول بيت وضع فيه البركة، أول بيت وضع الناس يحج إليه، أول بيت جعل قبلة للناس، والذي يظهر أول بيت بني في الأرض. وقال الحسن والكلب معناه أول مسجد ومتعبد وضع للناس. يعبد الله فيه كما قال تعالى وهذا قول جميل في بيوت أذن الله أن ترفع يعني المساجد هذا أيضا قريب مما ذكرنا أول بيت بني في الأرض لكن هذا أحسن فيه تقييد جميل أول مسجد ومتعبد وضع للناس أول مسجد ومتعبد ربما هناك بيوت للناس بنوها بيوت للناس بنوها متقدمة وجودهم في ذلك قبل البيت قبل وجود البيت، فقال هؤلاء أول مسجد ومتعبد بهذه القيود، وضيع للناس هذا جيد أحسن من القول بالإطلاقية أول بيت هكذا بني في الأرض أول بيت بني في الأرض أول مسجد ومتعبد وضع للناس يعبد الله فيه هذا البيت هذا البيت هذا القول من أجمل الأقوال الذي هو الحسن الكلمي. قال معناه أول مسجد ومتعبد أضيع للناس يعبد الله فيه كما قال الله تعالى في بيوت شاهد في بيوت أن الله سما المساج بيوت فهو أول بيت متعبد مسجد أضيع للناس هذا هو الشاهد والجدلانة في بيوت أن الله يسمي المساج بيوت سميها بيوتا هي بيوت له معناه أول مسجد متعبد وضع للناس يعبد الله فيه كما قال تعالى في بيوت أدنى الله أن ترفع يعني المساجد قال أخبرنا عبد الواحد المنيحي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن سماعيل قال أخبرنا موسى بن سماعيل قال أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا الأعمش قال أخبره إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال سمعت أبا ذر يقول قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا أي سابقا وإذا كانت معنى سابق فهو ينصرف أول ينصرف هنا أراد به سابقا ولم يرد به التفضيل اسم التفضيل بل أراد به اسم فاعل فلذلك صرفه قلت يا رسول الله أي أو أي مسجد وضع في الأرض أولاً؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ الفترة الزمنية بينهما. قلت كم كان بينهما؟ قال أربعون سنة. هذا نص في سابقة البيت الحرام على المسجد الأقصى لا يقبل الجدل. نصه وهو بالصحيح بل الصحيحين عند البخاري ومسلم بين سابقيه. قلت كم كان بينهما؟ قال أربعون سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعده فصلي فإن الفضل فيه. قوله تعالى جعنة الأرض مسجدًا طهورا. قوله تعالى ل الذي إن أول بيت وضع للناس هذا للذي ببكة الذي ببكة هذا خبر إن مؤخر قولوا تعالى الذي ببكة قال جماعة هي مكة نفسها فمن أسمائها يقال بكة ومنهم من جعل هي نفسها ولكن أبدلت الباء أو أبدلت الباء من الميم كما سيأتي أبدلت البا من المين وإن هو مكة لكن حصل إبدال فقط حصل إبدال فليس هذا اسم مستقل يقال بكة ويقال مكة بل هي مكة ولكن أبدلت الباء من المين قال قول سيأتي للذي ببكة قال جمعه هي مكة نفسها وهو قول الضحاك والعرب تعاقب بين الباء والميم فتقول سبد رأسه وتقول سمده وضربة وضربة وضربة لاز وضربة لازم ولازم وضربة لازم ولازم فيبدلون الباء من الميم فيقول لازب ولازم لازب ولازم وصبد وسمد فيبدلون هذا من هذا كما يبدلون الثاء أو الفاء من الثاء فيقولون ثوم وفوم ثوم وفوم في مواضع ليس على الإطلاق وكما يبدلون السين من الصاد صالح أو يقولون يعني صراط وسراط صراط وسراط هذا ثابت لكن ليس على الإطلاق أيضا فلهم كثير من هذا الإبدال الذي سمعته كما يقولون المسجد ومسيد هذه إما أن تكون لغات هذا الذي يظهر سبد وسمد لازم ولازم وبكة ومكة وفيها إبدال كما ترى والصراط وسراط وقال الآخرون بكة موضع البيت ومكة اسم البلد كله هذا تفريق عند بعضهم بكة موضع البيت ومكة اسم البلد كله هذا يحفظ التفريق لا بس الذي فرق به هؤلاء الآخرون أن بك موضع البيت ومكة اسم البلد كله وقيل بك موضع البيت والمطاف سميت بكة لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون يبك بعضهم بعضا ويصلي بعضهم بين يدي بعض ويمر بعضهم بين يدي بعض وقال عبد الله بن الزبير سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها فلم يقصدها جبار بسوء إلا قصمه الله صحيح ويكون في آخر أيام الدنيا سلط الله عليها من شاء من أولئك الأحباش فيأتي ذو السويقة فيدك الكعبة وقد أذن الله بهذا كونا أذن الله بهذا كونا وأما الآن فلا يستطيع أحد لا يستطيع أحد أبدا أن يعتدي على البيت الآن لكن في ذلك الزمان فإن الله قد غدر ذلك جعل ذلك من علامة ساعة فيأتي هذا المعتدي الجبار فيعتدي على البيت وقد اعتدى هؤلاء الأنجاس الأرجاس الإسماعيلية ولهم تسمية أخرى قرامطة اعتدوا على البيت وأخذوا الحجر وقتلوا الحجيج لكن ما هدموا البيت أخذوا الحجر عندهم وظل عندهم سنوات والناس تحج من غير الحجر تحج من غير الحجر وقتلوا الحجيج ومكث عندهم فترة الحجر ثم اظنه أظنهم بذلوا مالا لأخذه فأردوا الحجر بعد ذلك وصار كما ترون الذي يراه ملصق ببعض الأشياء تلصيق فيه أنه مكسر من بعض الأشياء فقاتل الله هؤلاء القرامطة الفجرة فهم كفار لا يشك في كفرهم أجمع المسلمون يقول شيخ الإسلام على كفرهم هؤلاء القرامطة أجمع المسلمون على كفرهم أكبر من اليهود النصارى يقول رحمه الله أكبر من اليهود النصارى وما يدل على كفرهم هذا الذي سمعته الاعتداء على البيت، واخذ الحجر، واخذ الحجر واستحلال دماء المسلمين، وأما الآن فلا يستطيع أحد، فأبرها لما أراد أن يعتدي على المسجد وعلى البيت أهانه الله وأذله الله وأرسل عليه الطير أبابيل، ترميه بتنك الحجارة الدقيقة الصغيرة. يهينه الله سبحانه وتعالى يقتله يصرعه مع جيشه وهكذا كل من حدثت نفسه أن يعتدي على البيت فإن الله يذله يسلط عليه من يذله جهيمان لما أراد أن يعتدي على البيت أهانه الله أهانه الله وذله الله اعتدى على البيت هذا اعتداء لا شك وما يقصد البيت يقصد احتلال البلاد والانقلاب على الدولة لكن هذا اعتداء على البيت وإلحاد في البيت فأهانه الله وصلت عليه الدولة وأقامت حد الله فيه وفي من كان معه ممن خرجوا على ولاة الأمور وحاولوا الاستحواذ على البيت وينطلقون من البيت حصل ضرر عظيم على المسلمين الحق وقتل من قتل في ذلك الوقت من الأبرياء بسبب هجوم تلك الطائفة المنحرفة على البيت قال وأما مكة سميت بذلك لقلة, من طيب لقلة مائها وأما مكة سميت بذلك لقلة مائها صحيح ماءها قليل ويسهل الله بزمزم يتمتعون به فيها يتمتعون بهذا به النهر الله النهر يعتبر هذا البئر العظيم ولعل بقاءه إلى قيام سعاه لأنه كما تعلمون من شعائر الحجر عمره يشرب الشخص منه إن زمزم ثم يأتي الصفا والمروى بعد ذلك ثم يأتي الصفا والمروى فهذا من السنن من السنن التي في الحج فهو لا زال يضخل الناس وينغل العالم زمزم يصدر إلى أمكن بعيد من العالم وهذا كله ببركة أم سماعيل بما فيها من الخير جعل الله بركة عظيمة للناس بتلك المراس صالحة وبصلاحها رحمة بها وبولدها. قال وأما مكة سميت بذلك لقنت مائها من قول العرب مكة الفصيل ضرع أمه وامتكه إذا امتص كل ما فيه من اللبن وتدعى أم وتدعى أم رحمن لأن الرحمة تنزل بها تدعى أم رحم مكة لأن الرحمة تنزل بها حاصل استفدنا من براءة هذه الآية وسيأتي تتميم لها فهذا إن شاء الله يكون الذي إذا واحد قتل بالعين فهل يقتل قصاصا يقتل نعم يقتل بالسيف إذا تؤكد أنه قتله بعينه هو تعمد ذلك وقاصدا قتله تعمد ذلك وقاصدا قتله فإنه يقتل به وإن لم يقصد قتله فهو قتل خطأ تكلم بكلام يعني ربما تسبق العين إليه الشيطان يسبق وأما إذا كان قاصد أن يقتل هذا المقتول فإنه يقتل به ومعلوم أن هذا الرجل عيان قال ليجوزهم بألات كرة القدم عن كاس لا ما يجوز من تشبه بقوم فهو منهم فهذا من التشبه بعداء الإسلام يجعل ولاء براء على كاس على شيء من الزجاج والنحاس ويتقاتلون ويتهاجرون ويتضاربون ويتسابون ويتجادعون فيما بينهم وتصارمون من أجل هذا الكأس فهذا الكأس يبعث الولاء والبراء وفيه تغليد لعداء الإسلام ألا يجوز قال من هو أول من طاف من إلى الملائفة وقيل آدم الله أعلم هل في دليل على من يقول آمين بعد أن يقرى الفاتحة وهو يقرى لنفسه فما حكم هذا إن كان في الصلاة يقول إن كان مفردا إن كان مفردا يقول هذه أو إماما يقرأ ويقول آمين وإن كان في غير الصلاة إن قالها فهو أتى عقب دعاء أتى عقب دعاء فلا باس أن يقول آمين عقب الدعاء لأنه غير المغضون اهدنا صلاة المستقيم صلاة الذين نعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الضالين فيقول عقب الأجعية آمين اللهم استجب فإن معنى آمين اللهم استجب وما في الصلاة فيقولها فإن كان إماما يقول هذا ويأتي بالتأمين يقول الدعاء ويأتي بالتأمين بعده وإن كان مأموما استمع لقراءة الإمام ويقول آمين يؤمن معه يؤمن معه إذا أمن فأمنوا, إذا أمن فأمنوا. وإن كان منفردا يصلي كذلك يأتي بها قال ما إعرام ثوبي حجر كما في الحديث ترك ثوبي يا حجر أعطني ثوبي يا حجر هاتي ثوبي يا حجر فحجر منادى بحرف ندى محذوف وثوبي مفعول به نفع محذوف أترك ثوبي لأنه سنتابعه ويضربه بالحجر ترك ثوبي يا حجر أعطني ثوبي يا حجر فثوب مفعول به وحجر منادى بحرف نداء محدوف ولا يحذف من حروف النداء إلا الياء خاصة فيقول التقدير يا حجر إلهنا سبحانه الله وحمده وحمده حي الله من جاء الحمد للأخ عبد الحكيم وإخوانه لن سهلا بهم ومرحبا الله